من آیاتی آن که تر آمضاش عت فایذ على كل شيء ترى الأرض sol فإذا mmm -hmm. إنهم بما تعملون ثُمَّ <تصفيق> بُنِيَ لیل و لؤلؤ قل هو الله من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شكهم من عمل الصالح فلنفسه ومن أساء من فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ Amen. <laughs> أَفْعَالِج وَمَا ذُكِرَ بِ من معني من ن غ عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليك وما ربك بغلام للعبيب من رَمَى اللَّصَّ لِإِخْوَانِهِ فِيمَا نَفْسِهِ ایلیه ردع مستاعة ایلیه ردع مستاعة وما تخرج من ثمراف من اكمامها وما و ويوم يناديهم أين شركات